یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ حق قاتلی و لا تموتن ایلا و مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا رضاكم الذي خلق من نفس واحدا و خلق منها زوجان وبث منهما رجال كثور و رساء و اتقوا الذي تساءلون به والعرحام ان اللہ كان علیکم حقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقلوا قولا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز عظیم ثم اما بعد فإن اصدق الحديث كلام اللہ تعالی وإن خير الادی هدی محمد صلو اللہ علیہ وسلم وإن شرل اللہ محبثتها وكل محبثت بدعا وكل فدعتهم ضلالة وكل ضلالة في الله وبعد يقول الإمام الشوكين رحمه الله بعد أن ذكرى المواقيد وبعد أن ذكرى الأمور التي تحرم على المحرم سيبدأ في صفة المناسك وسنقرأ صفة المناسك ونعرج عليها تعليقا قليلا ما حتى يفهم أمر المنسك كيف هو يقول الإمام الشوكان رحمه الله وعند قدوم الحاج مكة بعد أن مر على الميقات وأحرم وصل إلى مكة ما الذي يفعل المرء إذا وصل إلى مكة قال وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم يطوف إذن يبدأ هنا بي يبدأ هنا بالطوف وهل له يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يليس حتى يركع ركعتين ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة أول ما بدأ بدأ بالطوف وهذا ظاهر في حديث جابر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي فيه ركعتين تحية, تحية المسجد لذلك الشوكالي قال هنا وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم إذن أول دخول مكة يبدأ العبد في يبدأ العبد في الطرف هنا بضعة تحدث حينما يدخل المرء مكة فأول شيء تجد الناس يقفون وينظرون إلى مكة إلى البيت الحرام واضح؟ ويدعون في هذا حديثا إذا دخلت البيت فإنما ارفع النظر إليه وقولوا اللهم اجد هذا البيت تشريفا وإلى آخر هذه من البدعة النبي عليه وسلم لم يفعل هذا وإنما بدأ, بدأ بالضواف قال يا طفل القدوم سبعة أشواط سبعة سبعة أشواط فإنما يبدأ بها هذه السبعة يبدأ من عند الجواب الأشواط, الأشواط يبدأها من عند من عند الحجر صحيح قال, النبي قال عبد الله بن عمر وكذا في حديث جابر قال فاستلم النبي عليه الصلاة من الحجر وقال بسم الله وفي رواية بسم الله الله أكبر وأشار إليه النبي عليه الصلاة بيديه هكذا وفي رواية عند النساء من الحديث ورسلة بن الأسقع قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بمحجن في يديه المحجن العصة الصغيرة العصة الصغيرة إذن يجوز لو أن رجل مثلا عجوز ما يستطيع أن يفعل هكذا وفي يديه, إيه؟ في يديه عصة له أن, له أن يشير بهذه العصة أو يشير بيديه بسم الله والله أكبر ويبدأ في, في الطواف واضح هذا هنا أمر مساله لو ان نسي هل هذا الشوط الاول ام الثاني تبني على الاقل فجعله ماذا الاول هل هو الشوط الثاني ام الثالث جعله الاقل هو الثاني هل هو الشوط الثانيس ام الرابع هو الثالث هل هو الرابع ام الخامس الرابع وهكذا اذا شك عند شك حدث تشكر عندك هل هذا الشوط كذا ام كذا تبني على تبني على الاقل وهذا له اصل في حديث عبد الله المسعود وحديث أبي سعيد الخدري في الصيحين أن النبي عليه السلام قال إذا صل أحدكم فشك فلم يدري أصلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن عليه الشك ما هو أنا أقول مثلا في العشاء هل هي الثالثة أم الرابعة انا على يقين أن هذه الثالثة لكن الشك في في الرابعة إذا اطرح الرابعة الشك وابني على ما استيقن عليه التي هي إيه التي هي الثالثة واضح؟ قال سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي يرمل في الثلاثة أشواط الأول والرمل هو إسراع الخطى ليس الجري الرمل هو إنما يكون في إسراع في إسراع الخطى وليس هو الجري كما يظن كثير من الناس أن يمضي الخطى بنشاط قال ويمشي فيما, فيما بقي قال ويقبل الحجر ويقبل الحجر الأسود تقبير الحجر الأسود ليس هو بواجب بالإجماع ولا هو من من المناسك بالإجماع وإنما تقبيله أمر مستحب تقبيله مستحب وعندك في الحديث الذي راه البخاري ومسلم وهذا الحديث أيضا عند الجماعة من حديث عمر حديث عبدالله بن عمر أن عمر قبل الحجر يوما فقال بعد أن قبله قال والله لا لأعلم أنك حجم لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما ما قبلته. واضح إذن هذا, هذا مستحب فإن استعثى أن تقبله ففعل إن لم تستطع إلا بأن تدفع وتؤذي مسلمين فمن الجهل والسفة أن يفعل المرء محرم كي يصل إلى مستحب هذا من السفة نسأل الله كثير من الناس تجدهم يؤذي يؤذي المسلمون كي يصل الى تقبيل الحجر هذا من السفاهه هذا من السفاهه لذلك المرء اذا استطاع أن يصل اليه بلطف برفق قبله الحمد لله ما استطاع ان يصل فلا يصح أن يفعل المرء محرم كي يصل به الى يصل به إلى مستحب هذا لا يجوز قال ويقبل الحجر الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن المحجن على ما ذكرنا أنها العصة هي العصة الصغيرة هذا في حديث عبد الله بن عمر وحديث واسلة بن الأسقع قال أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحجر الأسود ثم قبل أشار بمحجن وقبل وقبل المحجن قال ويستلم الركن اليماني ويكفي القار طواف واحد وسعي واحد ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العور والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت غير ألا تطوف بالبيت هذا فعل الحائض وهذا له أصل في حديث, حديث عائشة حديث عائشة هذا يصيح لمن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرآها تبكي قال مالك يا عائش تبكين قالت شأني ما شأنك قالت شأني أني حبت شأني أني أني حبت فقال لها النبي عليه الصلى الله عليه كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف بالبيت إفعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف بالبيت هنا أمر مسألة المسألة الأولى أن الأصل في الحائض في الحج أنها مكلفة أنها من أهل التكليف لأن النبي عليه الصلاة قال اصنع كل ما يصنعه الحاج هذا تكليف أم لا هذا التكليف لكن هناك استثناءات قال إلا أن تطوف بالبيت إذن المرأة الحائض ماذا تصنع تصنع كل ما يصنعه الحاج لكن لا لا تطوف بالبيت فهم هذا الكلام وإنما تؤخر الطواف بالبيت إلى, إلى, أن تطهر إلى, أن إلى أن تطهر إذن لها أن تسعى بين الصفة, بين الصفة والمروة وإن كان هناك رواية هذه الرواية شاذة افعلي كل ما يفعله الحاج أو اصنعي كل ما يصنعه الحاج إلا الطواف والسعي لفظة السعي هذه لفظة شاذة وإنما الصحيح لها أن تبدأ فيه فتسعى بين الصفة, بين الصفة والمروة وتفعل كل ما يفعله الحاج بعد أن تطهر من الحيد عليها أن تطوف عليها أن تطوف بالبيت هذا في الحج لكن هذا بأنها ذهبت إلى العمراء وهي داخل مكة مثلا أو هي ذهب إلى مكة نزل عليها دم الحيد ماذا تصنع هذه المرأة؟ الذي تصنعه الآتي أول ما تذهب الناس سيذهبون الرجال والنساء سيذهبون إلى الطواف وهي تذهب إلى الصفة والمروة تذهب إلى الصفة؟ إلى الصفة, إلى الصفة والمروة تسعى بين الصفة والمروة سبعة أشواق واضح بالسنة التي فيها في الدعاء ثم بعد أن تسعى بين الصفا والمروى تنتظر على إحرامها حتى تطهر من من الدم بعد أن تطهر من الدم تذهب إلى البيت الحرام تطوف الصبع الأشوار ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف مقام مقام إبراهيم ثم بعد ذلك تأخذ من شعرها بقدر الأنملة كما في الحديث الذي احمد أحمد أبود الحديث عائشة تأخذ بقدر الأنملة وإنما تأخذه فيما, فيما هو يسترها عن الناس ليس كما يفعل كثير من النساء تأخذ أمام الرجال وتخرج شعرها وتقص شعرها بقدر الأمنا لا إذن بعد أن تفعل هذا صارت إيه؟ صارت هذه المرأة حلالة إذن المرأة الحائض في الحج ماذا تصنع تصنع كل شيء كل شيء يفعله الحج تسعى بين الصفة المروة تذهب معهم في يوم الطروية تذهب إلى منا ثم تنزل إلى مزدنفة ثم تذهب إلى عرفة تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف بعد أن تطور تذهب إلى تذهب إلى البيت الحرام تطوف, تطوف سبعة أشواط واضح؟ إذا صنعت العمرة أول ما تذهب لا تذهب إلى البيت الحرام إنما تذهب إلى, إنما تذهب إلى الصفة والمروة تبدأ بالصفة المروة سبعة أشواط واضح؟ ثم بعد ذلك أن تنتهي تظل على إحرامها واضح لا يجوز لها الطيب لا يجوز لها كذا لا يجوز لها كذا تفضل تصل على إحرامها حتى انقطع عنها دم الحيل فتذهب إلى البيت الحرام تطوف السبعة أشواط ثم تصل ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم بعد ذلك تأخذ من شعرها قدرة قدر الأنوى صارت حلالا واضح هذا الكلام هنا مسألة هب أن هذه المرأة المرأة الحائض ذهبت وطافت في وذهبت إلى الصفة المروعة ثم بعد ذلك ظلت على, ظلت على هذا الإحرام ولكن مكست مثلا وليكن سبعة أو سمانية أيام على هذا الأمر أو مكست وليكن على هذا أربعة أيام وأصحابها او الرحلة مثلا تريد أن تذهب إلى المدينة تريد أن تذهب إلى, إلى المدينة وهذه المرأة ما زالت, ما زالت حائد فهل تذهب معهم؟ إلى المدينة مفهوم؟ أم هذه المرأة تظل على إحرامها هذه المسألة شائكة جدا وفيها تفصيلات اولا هذه المرأة لو كانت الرحلة ستذهب إلى المدينة بعد ذلك بعد أربعة أيام ممكن للزوج للزوجة هذه المرأة لذلك المرأة لا تذهب إلا مع محوما ممكن للزوجة أن يبقيها, مفهوم؟ يبقيها في مكة يقول مثلا حيضها سينتهي في يومين في ينتهي الحيض وتطوف وتحل ثم نلحق ايه نلحق بكم طيب رقم تليفونك لقائد الرحلة مثلا انا هتصل بيك اول ما ننتهي ان شاء الله ونتنتهي من من الطواف اخبرني مثلا في اي مكان وانا ان شاء الله اتي بها ونذهب واضح الكلام كده يبقى هذا ايه الامر الاشكال حل طيب الامر الثاني هب انهم ذهبوا المدينة اولا ثم بعد ذلك مكسوا في المدينة عدة أيام ثم ذاهبوا إلى مكة سينكسون فيها وليكن مزل أربعة أيام أو خمسة أيام ثم نزل عليها دم الحيض وهي ذاهبة إلى... إلى مكة ويمكسون فيها أربعة أيام وعادة الدم الحيض ينزل على المرأة من ستة أيام خمسة أيام سبعة أيام مفهوم؟ إذن ستمكس مثلا أربعة أيام وهي ما زالت حائد انتهت الرحلة خلاص يا جماعة احنا غدا اخر شيء في, في الرحل وان شاء الله عز المطار مثلا الطائرة الساعة ستة الصبح الساعة ستة صبحانه اللہ تب اخبركم اہو الساعة كانت ساعة عشرة هننام وكل واحد جائز حالو عشان الساعة ستة صبح احنا مش ہی هذه صنعت ما يصنع المعتمر لكن ما زلت ایه لكن ما زلت حائل فلو انها ذهبت معهم عمرتها عمرتها باطلة عمرتها عمرتها باطلة فماذا عساها ان تفعل هنا حدث إشكال بين أهل العلم في هذه المسألة الجمهور قالوا إيه بقى الجمهور إيه ده هذه المسألة دي حكى حكية في الإجماع هذا الكلام الذي سأقوله حكى بعضهم في الإجماع قالوا أن تذهب المرأة معهم تذهب مع تظل على تظل على احرامها فاذا انتهت من الحج تأتي الى العمره مره اخرى وتطوف بالبيت وتصلي خلف مقام ابراهيم ركعتين ثم تحل لكن طبعا الكلام هذا ممكن لمراه في مكه ان في امراه ستسافر تيجي مثلا من مصر ولا هتيجي من... مثلا هذه المرأة في الصين في الصين 20 ساعه ولا هذا في الطيارة طب هتعمل ايه هذه المرأة يعني هذا الكلام اه ممكن يعني ينفع مع مع امراه في مكه مع امراه في المدينة مع امراه في الرياض ممكن يعني في حدود في حدود البلدة لكن امرأة مثلا في بلاد بعيدة جدا كيف تفعل هذا التفصيل الأول طب قالوا إذا كانت في مكان بعيد يقوم أيضا مع هذا التفصيل لكن هذا أمر امر شك جدا يعني هذه المرأة تظل أيضا على على إحرامها حتى تأتي مرة أخرى يعني افرد مثلا هي ليس من أصحاب الأموال يعني هذا أنها ليست من أصحاب الأموال هي يعني ممكن تكون جمعة المال من هنا ومن هناك حتى زابت إلى, الإيه؟ إلى العمر فهذه تجيب منين تاني فهذا أيضا ما زال إيه ما زال الإشكال قائما فهذه تعمل إيه فقالوا خلاص قضى الله أن يكون عمرتها باطلة انتهى الأمر ابن ثيمية رحمة الله عليه له كلام آخر ونصر هذا القول جدا ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين ابن تيمية قال إيه قال فإن هذه المرأة في حال الاضطرار في حال الاضطرار وإن صاحب سلس البول هو الأليق بها صاحب سلس البول هو الأليق بها يعني رجل مثلا يقطر منه البول دائما والبول نجس صحيح طيب ما حكم صلاته هذا يتوضأ ويدخل في ويدخل في الصلاة مفهوم فيضع على فرجه شيئا ويدخل في الصلاة فإن قطر شيء في الصلاة فالصلاة إيه فالصلاة صحيحة طيب الصلاة صحيحة لماذا البول ناقد ينقض الوضوء وعلى إسر ينقض الصلاة يقال هذا إيه هذا أمر اضطراري يستسنى من الحالة الأولى حالة الصحيح أفهم فابن تيمية رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة على إسر مسئلة سلس البول هذه ثم قال فالأليق بهذه المرأة الحائض هذا صاحب سلس البول ولا خلاف بين أهل العلم فأن صاحب سلس البول صلاته صلاته الصحيحة والصلاة أعظم من الطواف فإذا صحت الصلاة فمن باب أولى صح الطواف ابن القيم ذكر الكلام لابن تيمية في إعلام الموقعين ونصره جدا نصره جدا وأضاف عليه وأضاف عليه كلام آخر تعرف ابن القيم لما يمسك بحث ما يسيبوش لما يقفل جميع أطرافه مفهوم هذا الكلام وكلام ابن تيمية رحمه الله أليق بيسر الشريعة أليق بيسر بيسر الشريعة والله أعلم قال: رحمه الله والحائد تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف غير أن تطوف بالبيت طيب هنا مسألة أيضا في الحائد هب أن بعد أن انتهت العمرة حاضت خلاص هي صارت حلالا حاضت لكن إحنا بكرة هنمشي بكرة هنمشي وهناك طواف الوداع وطواف الوداع هذا واجب ليس سنة إنما هذا واجب إن لم يفعله المرء يأسم لكن لا يبطل عمرته ولا حجة لكن هو يأسم للحديث الذي رواه أحمد وابن داود وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف اجعلوا آخر عهدكم بالبيت, بالبيت الطواف رفهم؟ إلا أنه خفف عن الحائض والنفس طيب المرأة الحائض هذه بعد أن انتهت من عمراتها هل كلام يتم هنا يقوم أيضا في مقام طواف الوضع الجواب له وإنما قام في المقام الأول للعمرة أو للحج وإنما هنا أمر إيه؟ خفف عنها حتى بنص الحديث إلا أنه خفف عن الحائض و. والنفسات لكن غيرها وجب عليه أن يطوف طواف طواف الودع قال الإمام الشوكاذ رحمه الله قال ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طاف وقام بين الركنين اليمانيين فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا حديث عند أحمد أبدود من حريص عبد الله بن عمر قال وبعد فراغه يصلي رقعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه بعد أن ينتهي من الطواف يذهب خلف المقام إبراهيم ويصلي رقعتين وهذا حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم والنساهي قال حتى انتهى النبي من الطواف فصلى خلف مقام ابراهيم سجدتين السجدتين يعني يعني ركعتين فهم قال ثم يعود إلى الركن فيستلم يعود إلى الركن بعض الناس يخطئ فبعد أن يصلى ركعتين يذهب إلى الصفاء والمروى لا هذا خطأ وإنما بعد أن يصلى ركعتين إنما عليه كما في حديث جابر وحديث ابن عمر إنما عليه ماذا إنما عليه أن يذهب إلى الروكل فيستلم ثم بعد ذلك يذهب إلى إلى الصفة والمروة قال فصل ويسعى بين الصفة والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور سبعة أشواط طيب سبعة أشواط تبدأ بماذا في حديث جابر في صيح الإمام المسلم قال فصعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفة إذن يبدأ من عند من عند الصفة صعد النبي عليه الصلاه والسلام على الصفا اذا البدايه من عندي من عندي جبل الصفا فهم هذا وستنتهي بك الامر عند الصفا برضه عند المروه طيب السبع اشواط بكم اذا من الصفا والمروه صحيح ثم بعد ذلك من المروه الى الصفا اذا هذا ايه كذا شوطان بعض الناس يظن أن صفا للمروة ومن المروة إلى الصفا يروح ويرجع ده إيه؟ شوط واحد الله المستعب هذا غير صحيح يبقى كده هيطوف كم شوط؟ أربعة فهم هذا الكلام؟ قال وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا صار بعد السعي إيه؟ حلال إذا, إذا كان في التمتع على ما ذكرنا بأن حج التمتع هو إيه؟ هو الواجب حينما يطوف القدوم المتمتع سيذهب أول ما تدخل دخلت على البيت الحرام طفت سبعة أشواط ثم بعد ذلك صليت ركعتين ثم بعد ذلك ذهبت إلى الركن فاستلمت ثم بعد ذلك ذهبت إلى الصفة والمرق بعد أن ذهبت إلى الصفة والمرق وطفت سبعة أشواط صرت ماذا؟ صرت حلالا فهم؟ قال ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين العصرين المرء هنا مثلا المتمتع صار حلالا فيذهب يأتي اليوم الثامن بما يسمى بيوم, بيوم التروية فيأثب اليوم الثامن وهو في مكانه يختسل ثم يقول لبيك اللهم بحجة يلا جماعة يلا جماعة خلاص يذهبوا إلى إيه إلى منا مفهوم؟ فيمكس في سيمكس في منا يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وسيمكس فيها حتى إذا كان في أجيبه حتى إذا كان الفجر سيذهبون إلى عرف الذي هو اليوم الذي هو اليوم التاسع صحيح هذا فيذهبون إلى عرف فيبكون فيها فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا حتى إذا غربت الشمس وتقبل على الغروب كما في حديث جابر قال فدان النبي إلى مزدلفة يذهبون إلى إلى مزدلفة قال جابر فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة فنام في تلك الليلة وما قامها واضح بعد أن يصال المرء المغرب والعشاء ينام النبيなんです السنة هنا إيه أنه نام كثير من الناس يقول لا نقيم نقيم الليل لا النبيなんです نبيфф الرسالة هنا إيه؟ هنا نام عليه الصلاة والسلام والمبيد بمزدلفة هذا واجب بل رفعه ابن القيم إلى الركنية المبيد المزدلفة رفعه ابن القيم إلى إلى الركنية بعد أن يبيت يبيت المرء يقوم لصلاة الفجر فيصلي صلاة الفجر ثم بعد ذلك يلتقط حصوات ثم يذهب بعد ذلك إلى يرجع مرة أخرى الى إلى ميناء هنا مسألة هب أن رجلا تأخر عن كل هذا تأخر حدث إشكال تأخر عن كل هذا لأي ظرف ولكن ذهب في مزد... ذهب إلى مزدلفة مفهوم ووقف في عرفة شيئا ما ثم أدركهم في مزدلف وصل معهم الفجر نساء واحد مثلا حدث له أي ظرف قدر الله له مثلا وما أدرك الوقوف في عرفة إلا مثلا الساعة ثلاثة الفجر رح وقف على عرفة الساعة ثلاثة الفجر ثم بعد ذلك جري على مزدلفة كانوا بيصلوا ها الفجر راح داخل معاهم في صلاة في صلاة الفجر ثم بعد ذلك سيكمل معهم بقى. ما حكم حج هذا مفهوم الجمهور قال لك ايه قال هذا الرجل حجه حجه لا يصح ليه قالوا لأن النبي عليه الصلاة انما نزل من عرف عنده غروب الشمس هذا الرجل ذاهب فيه في الليل صحيح فلا يصح له الايه لا يصح له الحج لكن لمثل هذا يجوز صح حرج لمثل هذا صح صح هذه هذا استثناء هذا ايه استثناء عندك في الحديث اللي دراه اصحاب السنن من حديث عروه بن مدرس رضي الله عنه خد من الحديث ده مفهوم حديث عروه بن مدرس ادرك النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الصبح قال بعد أن صليت مع النبي عليه السلام قلت يا رسول الله إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي اكللت راحلتي وأتعبت نفسي الكلل التعب واضح أنه في أي حدث أي شيء فهو أعد يسع في الراحلة وإلى آخر فين وفين لما, لما وصل قال والله ما تركت من حبل وفي رواية بعضهم قال بأن حبل مصحفة الحبل اللي هو إيه أنت عارف الرمال لما تجي بموجة كده باسمها حبل مفهوم هو عايز يقول لنبي عليه الصلاة أنا ما سبتش مكان في عرفة إلا وقفت فيه هو واضح أن إيه ما يعرفش حدود حدود عرفة مفهوم ما يعرفش حدود عرفة أو يعرف حدود عرفة ولكن يخاف أنه لو وقف هنا يبقى هنا مثلاً ما يصحش الحج لا لكن لازم يوق... لازم... لابد أن يقف هنا فهو عمل إيه؟ ما تركش مكان في عرفة إلا إيه؟ إلا وقف فيه ما تركته من حبل والصحيح أنه ما تركته من جبل وحبل دي مصحفة تصحيف يعني مفهوم؟ الراوي اللي كتب كتب أيه؟ هكذا بدون بدون نقط ما كان فيه تنقيط لذلك لما لم يكن فيه تنقيت يأخذها سماعا من الشيخ الراوي الذي حدث عن عروة المدرس فيقول إيه مثلا يقول حدثنا عروة المدرس أنه قال كذا والله ما تركت من جبل يبقى أنت سمعتها إيه جبل خلاص لكن أخذها مثلا الراوي الذي يليه أخذها كتابة أخذها إيه أخذها كتابة فلما أخذها كتابة، مثلاً أنا وجدت كتاب الروي الفلاني، فلما أخذها كتابة ما كان عندهم تنقيط، فوجدها هكذا، والله ما رأيت من ما ممكن تمشي جبل وممكن تمشي حبل، صحيح؟ والحبل تعريف موجود والجبل تعريف موجود، فقال والله ما تركت من حبل، فده اسمه إيه؟ اسمه تصحيف، اسمه تصحيف لذلك بمعساكر له كتاب، في من ثلاث مجلدات في مسألة التصحيف قال تصحيف المحدثين والخطابي أيضا له في هذا الباب كتاب في تصحيف وأغلاط المحدثين من هنا جاء جاءت قاعدة من كان, من كان شيخه كتابه كان خطه أكثر من أكثر من صوابه ليه؟ لأن شيخه كتابه لأن كتابه لم يكن فيه تنقيد فأنت ما سمعت من الراوي أنت كده هتقرأ الكلام ممكن حبل ممكن جبل فتقرأ مثلا كلمة قيل بممكن تكون قيل ممكن تكون قبل ممكن تكون فيل ممكن تكون قتل صحيح ألا لا يعني أنت مثلا لو كتبتها كده كلمة قبل شيل النقطة تحتمل كان معناia ممكن قتل ممكن قبل ممكن قيل ممكن فيل صحيح ألا لا لكن المحدث لو كان أخذ كتابة من الراوي فإنما ينظر إلى سياق الكلام إلى سياق الإيه؟ الكلام بغالب الظن يروح, يروح محدث بها لذلك العلماء وضعوا, إيه؟ وضعوا مصنفات في أغلاط المحدثين في مسألة التنقيد في مسألة التنقيد لكن الحمد لله رب العالمين مسألة التنقيد هذه إيه؟ بفضله سبحانه حلت, إيه؟ حلت عندنا الشاهد هنا قال ما تركت من جبري إلا وقفت عليه أكان لي من حج يبقى الراجل ده عمل إيه ماذا فعل هذا الصحابي ذهب مفهوم بالليل والذي جعلك تقول بأنه لي أمران الأمر الأول أنه أدرك النبي عليه الصلاة في صلاة الفجر صحيح الأمر الثاني أنه حينما قال للنبي عليه الصلاة والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل من حج قال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلتنا هذه اللي هي ايه الفجر من صلى صلتنا هذه لذلك ابن حزم جعل صلات الفجر في مزدلفة ركن من صلى صلتنا هذه واحد اثنين ووقف معنا حتى ندفع اوص ووقف معنا هذه مزدلفة خلاص ماشيه حتى نلتقط الحصى ونذهب إلى مينة للرمي الجمرات ووقف معنا حتى ننفع وقد وقف قبل ذلك خد بالك بقى من نصف هذا وقد وقف قبل ذلك بعرف ليلا كان أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفزه يبقى النبي عليه السلام قال لي إيه؟ ماذا قال هنا وقد وقف قبل ذلك ليلا كان أو نهارا فقد تم حجه هل هذا؟ هل هنا استثناء أم لا؟ هل هنا استثناء؟ مع أن الأصل لأنه حج متمتعا لكن هنا استثناء لمن كان هذا حاله هل تفهم هذا الكلام؟ لذلك الجمهور على خلاف هذا القول يقول لك لا لا يصعر حج لأن النبي صلى الله عليه فعل ذلك لا هذا النص يرد على كل من يقول بخلاف ذلك قال ثم يفيض من عرفه وياتي مزدلفا ويجمع فيها بين العشاءين العشاءين أي المغرب المغرب والعشاء ولكن لماذا قال العشاءين إنما هذا من باب التغليب اللغوي من باب التغليب اللغوي زي مثلا اب وام فتقول ايه أبوا. ورفع ابويه على العرش مع انه اب و لكن من باب التغليب الايه التغليب اللغوي قال ثم يبيت بها ثم يصل الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عند. ويقف به قبل طلوع الشمس ثم يرفع حتى يأتي بطن محسر وهذا مكان معلوم هناك ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمر التي عند الشجرة طبعا التي عند الشجرة هذه الشجرة هل هي موجودة الآن؟ الشوكين إنما يتكلم عليه؟ على مكان عندي واضح لكن غيرت معالم كثيره هناك الآن يعني ممكن مثلا يقول لك بطن محسر فكثير من الناس يعرفها فيكتب لك مثلا يافطه هنا بطن محسر هنا آخر حدود عرفة وهنا مكان مكان الشجرة مفهوم تكتب لك الايه يكتب لك هكذا المعالم وهي جمره العقم فيرميها بسبع حصيات سبعة حصيات يكبر مع كل حصاص السبعة حصيات التقطها النبي عليه الصلاة كما في صويح مسلم bagnardal nsaic التقطها النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماضٍ وهو ماضٍ إلى مزدرفة كيف هذا خلاص هو صد الفجر وهو ماضٍ إلى الى رمي الجمل العقبة ويرجع إلى مينة قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن عباس قال لو التقت لي مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بها ابن حجر قال وهي كمثل حبة الفول واضح التقط ليه مثل هذا قال أيها الناس التقطوا عليكم بمثل هذا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دينه. خد بالك الغلو فيه ده في حصا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لهم التقطوا مثل هذا مش تجيب لبقى حجرة مفهوم هذا الكلام لان بعض الناس بيظن ان الشيطان موجود هنا فيرمى بالايه فيرمون بالحصى يبقى احنا كده بنرمي بمين بنرمي ابليس مفهوم فممكن بقى تيجي في الدناقه وتفتحه مفهوم تكسر له ضلع مفهوم يكسر له أو والكلام ده كله فتلاقي بعض الناس اللي بيرمي بالكرسي مفهوم واللي بيرمي بالجزمه بتاعته واللي بيرمي بحجره مفهوم واحد مش عارف معاه مفهوم؟ رجل كان بي بي بيشيش بيشيش راح يشرب شيشة في شيشة في فين في عرفة في عرفة يا ناس في عرفة وناس أكسم بالله يدخنون في عرفة يشتبوا سجايل في عرفة ايه, إيه هذا الكلام مازج كبات يشوف يشوف انت فين دي كلوب ميتة نسو الله السلامة العافية مفهوم؟ اخ المزيج راح مازجل مش عارف الناس شو رح رميها برضو فين في, في هذا المكان في الجمرة فمبيروا أي حاجة واللي يشتم خد ياشتاني يا ابن مش عالف ايه واحدة كبيرة عجوزة خد ياشتاني يا ابن وتشتم يعني حاجة ناس الله سلامة الله فيه حاجة غريبة لا أعوذ بالله من الجهن وأهله ما انظر النبي عليه الصلاة قال ايها الناس مثل هذا فارموا وإياكم والغلو فانما أهلك من كان قبلكم الغلو الغلو في ايه في الحصى في الحصى لو اتيت مثلا بحجره هذا ايه هذا غلو <تصفيق> فما ماله بالغلو فيما هو اطم من هذا نسال الله السلامه درع العافيه اذا المرء يلتقط الحصى وهو ايه وهو ذاهب الى الى قال ولا يرميها الا بعد طلوع الا بعد طلوع الشمس إذا لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس أنت التقعتة إليه سبع حصيات التقايت الحصاء لكن لا ترميها إلا بعد إلا بعد طلوع الشمس قال الشوكاذ رحمه الله إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك النساء والصبيان رخص النبي عليه السلام للضعفة هذا الحديث رواه مسلم أبو داود رخص النبي عليه السلام للضعفة من النساء والصبيان أن يرموا أن يذهبوا بليل يبقى الأصل أن أنت في مزدلفة لا تخرج منها حتى تصال الفجر وتمضي بعد ذلك إلى إلى منا لكن يجوز للنساء والصبيان أن يذهبوا إيه؟ أن يذهبوا بليل أذن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والضعفة ممكن مثلا رجل عجوز رجل عجوز كبير لو أنه ذهب معهم في في النهار فهذا قد يموت فرخص النبي عليه السلام إلى هؤلاء الضعفة وهؤلاء النساء والصبيان أن يذهبوا إيه؟ أن يذهبوا بليل يبقى هذا استثناء ليس أصل الأصل أن تصلي الفجر في في مزدلفة ثم على ذلك تلتقط الحصى ثم على ذلك تذهب إلى رمي الجمرة لكن النساء الصبيان الضعفة رخص النبي عليه السلام لهم أن يذهبوا, بإيه؟ أن يذهبوا بليل حتى لا يكون الأمر عليهم لا يكون الأمر عليهم شاق قال إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك قال ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء فيحلق, فيحلق رأسه أو, أو يقصره لكن الأفضل هنا أن يقصره كما في حديث جابر بعد أن يقصر يسمى هنا تحلل الحل الأصغر حلل الحل الأصغر فيجوز له كل شيء ما كان عليه حراما إلا النساء مفهوم؟ لكن بعد أن يطوف على مساياة طواف الركن هذا حل له إيه؟ صار عنده الحل, الحل الأكبر حل له كل شيء حتى النساء لكن قبل ذلك يسمى بالحل الأصغر حل له كل شيء إلا الإيه؟ إلا النساء قال ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز له قبل ذلك ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء ومن حلق او ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج يعني لا حرج في الترتيب هنا لا حرج في في الترتيب هنا انتبه يوم التروية يوم السامن صحيح؟ يوم عرفة اليوم اليوم التاسع صحيح هذا؟ حينما صليت الفجر إذن أنت دخلت في يوم العيد الذي هو عنده أول أيام؟ عيد الأضحى صحيح؟ طيب أول أيام عيد الأضحى هنا يفعل الحاج عدة أمور عدة أمور هذه الأمور لا حرج أن يبدأ فيها أو أن يبدأ بأيه شاء سواء كان مرتبا سواء كان غير مرتباً لذلك النبي عليه الصلاة كما في صريح الإمام مسلم من حديث جابر قال لم يسأل النبي عليه الصلاة في هذا اليوم عن شيء إلا وقال افعل ولا حرج قال رجل يا رسول الله زبحت قبل أن أحلق قال افعل حرب. قال رجل يا رسول الله طفت قبل أن أحلق قال افعل حرب. قال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال افعل حرب. إذن في هذا اليوم عليك أربعة أشياء واضح الأمر الأول عندك التواف وعندك الزبح وعندك الرمي وعندك الحلقة أو التقصير مفهوم هذا إذن عندك في هذا اليوم إيه الرمي اتنين الطواف بما يسمى بطواف الإفاضة أو طواف الركن مفهوم هذا عندك في هذا اليوم أربعة أشياء هذه عندك الطواف اتنين الذبح ثلاثة الحلق ها؟ أربعة الرمي هذه أربعة أشياء بأيهما بدأت لا حرج لذلك النبي صلى لكن انتبه في هذا اليوم فقط بعض الناس يظن إيه؟ أن ممكن إذا ذهبت إلى مزدلفة أولا ثم بعد ذلك عرفة ثانيا ثم بعد ذلك لا افعلوا لا حرج لا إنما هذا في, هذا في هذا اليوم فقط افعلوا ولا حرج بأيه ما شئ قال ومن حلق او زبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج ثم يرجع إلى منا فيبيت بها ليالي تشريك إذن هو في يوم العيد اول ايام العيد الاضحى اللي انت هنا سيفعل اربعه اشياء ذكرنا واحد الرمل صي هذا طيب اثنين الذبح مثلا وهو بيوكل طيب ثلاثه ها الحلقه أو التقصير اربعه طواف الركن يبقى اربعه أشياء في هذا الايه في هذا اليوم انتهيت من اربعه اشياء خلاص في هذا اليوم هيبعتوا لكم لحمه منين من عند المجزر لأنك بتأخذ سق انت تدفع مال الهدي وتعطيه من المال ثم تأخذ أنت إيه ورقة بما تسمى بالسق أنك إيه عطيت مال ولك هنا, ولك هنا هدي فتذهب تعطيه من السق وتأخذ أنت لحم ثم بعد ذلك يأكل المرء وانتهى هذا اليوم فيبدأ يذهب إلى ميناء ويبيت فيها ثلاثة أيام التشريق. المبيت بميناء ويجري لأن بعض الناس لا يذهب إلى المبيت منها إنما يذهب فين يذهب إلى الفندق يرجع تاني الفندق بتاعه فييجي بقى يسأل أكتر الأسئلة واضح اللي تجي من الجماعة الحجاد بتجينا هنا هي يقول لك المبيت منها حكم ويسنة ولا واجب لا واجب الأصل في أفعال الحج أنها واجبة ده الأصل لا تخرج عن الأصل إلا بدليل استثناء يعني الأصل أنك تبيت في مستلفة الأصل، هذا واجب لكن إلا إذا جاء استثناء وجاء الاستثناء للصبيان والنساء والضعف يبقى هذا استثناء مفهوم؟ الأصل في كل منسك مناسك الحج أنه واجب إلا أن يأتي دليل يرتقي به إلى الركنين كمثل الحج عرف مفهوم؟ يبقى لو قال لك فلان المبيد من حكمه قل الأصل أن كل أفعال الحج خذوا عني مناسك خذوا يبقى كل فعل أفعال المناسك يسمى إيه؟ فعل مبين لمجمل واجب له حكم الواجب مفهوم؟ ثابت بمينة ليالي التشريك قال ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاثة بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كلمة الدنيا أي صغرة هذا؟ فالدنيا إنما سميت الدنيا لأنها, لأنها صغرة أو الدنيا من الدناء واضح أو الدنيا من الأسفل كل هذا يسمى, إيه؟ يسمى دنيا قال ثم جمرة العقبة قال ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر الذي ذكرنا لك إيه؟ يوم النحر لو يوم العيد عندك يفعل المرء إيه؟ أربعة أشياء منها طواف الركن مفهوم؟ يسميه طواف الركن ويسميه طواف الإفاضة يوم النحر وإذا فرغ من أعمال الحج طواف خلاص هو ماضي لا يستلزم لانه ممكن بعد اعمال الحج هو ما يكس مثلا في سيمكس, سيمكس يومين او ثلاثه المهم الا تغادر الا بايه الا بطواف الوداع قال والهدي افضل هو البدنه الجمن، ثم البقر ثم الشاء وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع. ويجوز تجزئ البقرة عن, عن سبعة هذا في حديث ترميزي تجزئ البقرة عن سبعة في حديث الإمام الترميزي من حديث أنس قال تجزئ البقرة عن سبعة وكان الصحابة يقومون في عشرة من الناقة يعني الجمل يجزئ فيه كم؟ عشرة البقرة كم؟ سبعة إذن يجوز في الأضحية أن يقوم سبعة فيشتركوا في بقر أو يقوم عشرة فيشتركوا في جمل هل يجوز الاشتراك في الشاه لم يأتي بها نص لأن الأصل في الأحكام على الأعيان الأصل في الحكم على عينه على العين أنت فقط انت مثلا المأمور هتزبح يبقى تزبح شاه أنت وحدك أنت البقرة تسبحها أنت وحدك الجمل أنت وحدك لكن جاء الاستثناء في إيه؟ في أن البقرة يجوز سبعة بأن الجمل يجوز عشر لكن بقي على الأصل الشاه لا يشترك فيه من هنا تفهم الخطأ الجهل ناس الله سلامه في مسألة السقوك في الأضحية السقوك في الأضحية في يكون لك ادفع ألف جنيه واشترك فيه واشترك فيه أضحية هذه لا تكون اضحيه لان معنى ذلك 1000 جنيه هيشترك في في بقره مثلا هيشترك فيها كم واحد 30 واحد مثلا مفهوم اذا هذا ما يصح لان البقرة انما يشترك فيها كم انما يشترك فيها سبعه مفهوم هتصبح كم جمل جمل مثلا هيشترك فيه كم واحد 30 واحد مثلا هذا باطل لان الاصل يشترك فيها كم 10 طب ليه مولي الخير ك... لا يعلم الخير إلا ما كان من جهة من جهة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أمر الصحابة لا يعلم الخير إلا من هنا مفهوم هذا الكلام فمسألة السقوك هذه هذا أمر باطل تجد هذه المسألة انتشرت انتشرت جدا ومسألة السقوك هذه أنا أرى أنا عن نفسي أرى أن لها بعد أكثر مما هو من المال يعني مسألة السكوك من جهة حكم السكوك حكمها باطل شرعا لأن الأصل البقرة سبعة الجمل عشرة الشاء على الفرض. أنا أرى ان المسألة أبعد من ذلك أبعد من مسألة الفلوس أصلا لا وإنما أرى أن هذا إنما صنع من يبغضون دين الإسلام ويبغضون هذه الشعيرة لأن معنى ذلك أن كل الناس سيشتركون في هذه السكوك إذن تضيع هذه الشعيرة التي يذبح الناس في الطرقاء وأمام بيوتهم ويفرح الناس بهذا, بهذا الأمر وهذه الشعيرة التي ظل الناس عليها مز أن بعث الله النبي صلى الله عليه محمد ونزل هذا الحكم إلى يومنا هذا هذا هذا المظهر ليس مظهر شيء يذبح فقط لا وإنما هذا له تلازم كبير جدا بفرحة العيد بفرحة المسلم بشعيرة من شعائر المسلم أن يرى شيئا هو يذبحه بيده أن يقوم الفقراء هو الذي يعطيهم بيده أن يقوم المساكين حوله وهو الذي يعطيهم بيده أن يرى الناس شعيرة من شعائر الإسلام ظاهرة السقوك هذه محلها إلى أن تنزع هذه الشعيرة مطلقة هذا أراه والله أعلم لأن ممن يقوم على هذه السقوك أناس أصلا لا يصلون أنا أعرفهم لا يصلون أصلا أناس منهم من ينكرون سنة الرسول عليه الصلاة أصلا مسألة السقوك هذه لها بعد أكبر من مسألة الحكم الشرعي كثير من الناس بيسأل إيه حكم السقوك مسألة حكم السقوك هذا شيء وبعد هذه المسألة شيء آخر والله الكلام هذا فاحذر هذه المسألة فإن العلمانيين إنما يفعلون الحيل ليصرفوا الناس عن شعائر دينهم الظاهرة مفهوم؟ يصرفوا الناس عن شعائر دينهم شعائر دينهم الظاهرة مفهوم؟ زي مثلا الصلاة الصلاة العيد في الطرقات في العراء في الخلاء هذه شعيرة من شعائر المسلمين مفهوم؟ فالعلمانيين إنما يوظفون علماء الدنيا كي يفتوا الناس بجواز صلاة العيد في المساجد هو تقول لي طب ما هو علماني ازاي هيقول هي له مش عارف ايه والمفتي مش عارف فلان هو ليس همه تصلي او لا تصلي المهمة هذه الشعيرة ايه تترك لذلك تجد بعض العلمانين يأتون بمفتي الضلالة واضح رجل مفتي ضلم مضل. فيقول لك ايه فان فلان هذا يفتي في دين الله وفلان هذا يفتي في دين الله وفلان هذا ويأتوا بشيخ يقول لك دل ترضي ال暗زار وهذا مفتي يفتي في دين الله وفلان مش عارف شيخ في مسجد فلان ايه وهذا مفتي يفتي في دين الله فيأتهم على القنوات ويقول لعم لكم أن تصلوا مش عارف في العيد في المساجد ويأت بالنصوص واضح ومنما يعمر مساجد الله ما الى اليوم الاخر وإلى اخره فيأت بالنصوص التي فيها استحبال في الصلاة الايه الصراط في المسجد ف يذهب الجهله والمغفلون إلى, إلى هذا الأمر ليس الشان في دخول مسجد انما الشان حتى يتركوا هذه الايه هذه الشعيره انت تتعامل مع اناس كالحرباء مفهوم كف عفابين عياذا بالله أهم شيء عندهم ان يضيعوا ايه أن يضيعوا هذه الشعيره شعائر الإسلام الظاهرة مفهوم هذا الكلام الله السلامه والعافيه لذلك ممكن بعض الناس يروح يقول لك في وباء خرج في الحج في مكه في وباء في مكه لا تأخذ حكما مسألة الوباء أو مرض كذا او مرض كذا الا من وزاره الصحه في السعودية مفهوم إلا من وزاره الصحة هناك هم الذين يقولون هذا لأنهم سيتحملون تبعات هذا إذا لم يخبروا لكن يجي عندك هنا فهم يقول لك ايه في وباء كذا في مرض كذا بتلاقيها كتير قبل الحج في مرض كذا مش عارفين في مرض وباء كذا في مش عارف ايه معدي كذا دعك من كل هذا لابد ان السلطات السعوديه هي اللي هي التي تخرج لانها تتحمل تبعات هذا الامر فدعك من هذا دعك من هذا كله فهم قال ويجوز للمهدي ان ياكل من لحم هديته فان النبي عليه الصلاه نحر بيده عليه الصلاه والسلام كما في حديث عل بن طالب نحر 63 بدنا 63 بدنا عليه الصلاه والسلام انظر يعني واحد بيذبح بدنه او اثنين ممكن تموت من التعب النبي عليه السلام والسلام اوتي قوه 40 رجلا فذبح بيده عليه الصلاه والسلام 63 بدنا وأكل منها عليه الصلاة والسلام قال ويركب عليه ويندب له إشعاره وتقليده يندب له إشعاره وتقليده التقليد إذا كان العبد أنت هنا مثلا في مصر تريد أن تهدي شيئا إلى البيت الحرام تريد أن تهدي شيئا إلى البيت الحرام تهدي مثلا بدنة تهدي بقر تهدي شاء فحتى يعرف أن هذا من الهدي يقلد يقلد يعني يلف على رقبته مثلا بإيه؟ بحبل معين كده أن يعرف هذا إيه؟ هذا للهدي مفهوم هذا مهدى إلى بيت الله الحرام لفقراء مكة لمساكين مكة يبقى أول مثلا ما يقلد بشيء مفهوم؟ هذا يعلم أنه إيه؟ أن هذا للهدي لفقراء ومساكين مكة اثنين ويشعر الإشعار هو أن يجرح الهدي جرحا خفيفا ليعلم أن هذا أيضا إلى, إيه؟ إلى بيت الله الحرام إلى فقراء مكة ومساكينهم أن يجرح إيه جرحا, جرحا خفيفا هكذا قال ويندب له إشعاره وتقليده ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم أنت الآن أرسلت بهدي إلى مكة أنت رجل مثلا لن ما ذهبت إلى الحج هذا العالم؟ لأي علة ما لكن أنت مثلا قد منى الله عليك بمال طيب يا جماعة أنا أريد أن أبعث لفقراء مكة مفهوم عشر بجوميس وعشر مثلا من البقر ومئة خروف مفهوم ابعتهم فين؟ لفقراء مكة ومساكنة طب هتعمل إيه؟ أول حاجة التقليد هيقلدهم خلاص؟ وبعدين الإشعار أن يجرح الجمل أو الخروف أو البقرة فيما يبدو ظاهرا ما يجيش مثلا عند بطنه وتعواره لا فيما ايه على ظهره ليعلم ان هذا من ايه ان هذا من هدي طيب ده واحد اثنين هل انت يحرم عليك ما كان يحرم على المحرم في مكة الجواب الجواب لا وانما يحل لك انت كل شيء لانك حلال مفهوم اما هو فهو فهو محرم ومن هنا يغلط بعض الناس إذا دخل العشر الأوائل من زي الحجة فتجده إيه؟ يحرم على نفسه ما يحرم على نفسه الحاج هذه من البدعة هذه من هذه من البدعة لذلك تجد أيضا من البدعة واحد يأتي مثلا يحلق مثلا يوم النحر ولا يوم عرف ولا, ولا حتى ممكن من أول زي الحجة أو ليلة مثلا العيد ليلة معيد مثلا أيام عيد الأطحى فيروح حالي خالص مثلا شايلها كده موس مفهوم ويخرج على الحلاق يقول له مثلا مرايه طب ليه بتعمل كده يقول لك تشبهها بمين تشبهها بالحديد سمعتوا تشبههم بالحديد انا تشبههم بالحديد هذه هذه من البدع طب وهتعمل ايه طف رمي الجمرات هتطلع مثلا على البيت وتفضل ترمي ها ترمع الناس مثلا سبع جمرات واحد وعشرين وراء مفهوم؟ الجمرة الصغرى مثلا بيت صغير والجمرة الوسطى مثلا بيت أربعة خمس دوار والجمرة الكبرى مثلا بيت عشر دوار حمك الناس الله السلام وطلع فيه هذه من البدعة انما على المر إذا أراد أن يزبح قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عشر من ذي الحجة حليس المسلمة او اذا رؤيه هلالي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن فليمسك عن شعره وفي الروايه فلا ياخذ من شعره ولا من بشره شيئا يبقى هذا هو فقط المحرم عليه فلا ياخذ من فلا ياخذ من شعره شيئا واضح لكن ما دون ذلك فهو ايه فهو عليه حلال فام قال باب العمرة المفردة العمرة المفردة يعني هذه ليست في العمرة التي داخلة في التمتع هذه عمرة وحدها أنت تذهب في أي شهر ما تريد أن تصنع عمرة قال يحرم لها من المقات وعلمنا المقات كما في حديث عبد الله بن عباس من يحفظه حديث المقات وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذو الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل النجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج ولمن اراد الحج والعمره ممكن تمسك بكتاب في حديث الأحكام كبلوغ المرام مثلا أو كتاب المنتقى مثلا او كتاب عبد الغني عبد الغني المقدسي مثلا عونه الاحكام تحفظ لك منه مثلا كل يوم حديثين كل يوم حديثين لا تكثر اذا كان مثلا حافظه قويه وذاكرته قويه ماشي ممكن بما تستطيع لكن انت كل يوم حاول مثلا تحفظ حديثين بس حديثين حديث الصبح مثلا حديث بالليل حديث الصبح او حديث في وسط النهار او بالوقت الذي يتيسر لك طالب العلم طالب يريد أن يكون طالب يدعو إلى الله عز وجل ينفع أمته مش ممكن إلا أن يكون عنده حتى بعض أحاديث الأحكام حتى بعض أحاديث بعض أحاديث الأحكام لما غابت هذه السنة عن طلب العلم انصرف الناس إلى التقليد هذه سنة في طلب العلم يعني أنت مثلا انظر لكل المتون التي صنفت صنفت في أحكام القرآن مع في أحكام الفقرية لماذا؟ لماذا جمع كتاب في الأحكام فقط اقرأ مقدمة ابن حجر في بلوغ المرام سيبين لك أنني جمعت هذه أحادث الأحكام رغبة فيما طلب مني لتيسير وتقريب الأحكام لحفظها إبقى بلوغ المرام ابن حجر جمعها ليه عشان الطلبة طلبوا منه انه يجمع لنا احاديث عشان نحفظها منتقى الاخبار لابل بركات جلد ابن تيمية ولو قرأت في كتاب كده قال المجد ابن تيمية لا تظن ان ابن تيمية شيخ لسيمة تيمية لا المجد ابن تيمية ده جده زلك في قارنة كده المجد ابن تيمية ده جده ابن تيمية فقط هو ده الحفيد خلاص جمع منطق الاخبار احاديث الاحكام ليه تيسيرا للحفظ اقرا المقدمه بتاعها ابن دقيق العيد كتب جمع احاديث وسمى كتابه احكام الاحكام موجود مطبوع مطبوع حتى ابن تيميه قال فيه هو أفضل من كتاب جدي مع ان كتاب منتقى الاخبار لابن بركات كتاب لم يرى مثله في الاحكام إلى الآن في الاحكام الفقهيه قال هو أفضل من كتاب جد جه يشرحه وصل عند باب التيمم كده ما كملش الدكتور عيد عملوا ليه الطلاب برضه سالوه ان هو يجمع لهم احاديث الاحكام عشان يحفظوا عمل ذ الاحكام لعبد جمعوا ليه لتيسير الحفظ للطلاب مفهوم السلف كانت طريقتهم في التعلم كده إنك هتطلب علم هتطلب علم أقل شيء أن تحفظ شيء في إيه في حديث الأحكام مش لازم حتى في الحكم الواحد تحفظ الباب فيه حتى لو حفظت لك مثلا منه حديثين أو ثلاثة مفهوم هذا لكن المهم يكون عندك يكون عندك حصيلة لذلك السلف اقرأ فتاوي السلف فتوى مثلا ابن تيمية رحمة الله عليه اكرأ فتوى ابن القيم رحمة الله عليه تجد السلف حينما يذكرون يتكلمون بالإيه يتكلمون بالنصوص ليه لأنهم يحفظون عندهم النصوص حافظة ليه لأنه يعلم أنه إذا أراد أن يعلم أو إذا أراد أن يكون نافعا لابد أن يكون هناك أصول لابد أن يكون هناك تأسيس السنة دي ضاعف ضعت صارت سنة ميتة مش مهجورة إلا من رب العالمين وقليلهم ما هم هذه السنة صارت مهجورة كل من أراد أن يطلب العلم إنما يطلب العلم يروح سامع مع حضرم وحضرتين ومش عارف إيه وخلاص انتهت المسألة عليك ممكن ده يكون مثقف هذا يسمى إيه مثقف عنده تسقيف التسقيف أي جمع نتة في العلوم هذا فرق بين المثقف من هو المثقف؟ أي من جمع نتث العلوم نتث من هنا ونتث من هنا بخلاف تأصيل العلوم واضح لذلك افهم هذا الباب ممكن كل يوم أي صعب علينا حفظ حديثين كل يوم حديثين في خلال آخر الشهر بستين حديث حفظ لستين حديث طيب في اتنشر قادي 6600 حديث 660 حديث يعني آخر السنة يكون في صدرك 660 حديث من سنة النبي عليه الصدر 660 حديث لما هو ممكن واحد يكون ملتزم بقاله عشر عشرين ثلاثين أربعين خمسين سنة ولم يحفظ أي شيء في بيب الطهار فأنت استعم بالله ولا تعجز المرء هو الذي يعجز نفسه كلمة ما عرفش دي ملهاش في قموص طلب العلم مفيش حاجة ما عرفش في قموص طلب العلم ما إنسان يريد أن يطلب العلم لابد إيه؟ أن يمضي على أصوله إلا أن يمضي على أصوله هتكون مثقف لذلك التسقف يؤدي إلى التقليد لازم هتقلد ولابد شئت أم أبيت هتقلد ما أنت ما عندكش نص لأن لو, لو أن ابن ثامية قال يا أنت مش حافظ أصلا النصوص في الباب ده هتعمل إيه؟ هتقلد شيئة أم أبيت لكن أنت عندك النص اللي يخالف فيه ابن تايمية هتقول إيه؟ لا مش ممكن ده نص النبي عليه الصلاة مواضح يبقى أنت مضيت على الإيه؟ مضيت على النص حفظ النصوص من ضمن تأصيل الطلب لذلك ترى التقليد فشأ التقليد يعني تحذب تقلد فلانا صحيح إذن هذا يؤدي إلى أن تتحزم إلى إلى فلانا قال قولا واجب إذن تجد مثلا الكلام اليوم ما تقول في كذا واجب ما تقول في كذا يجوز وما تقول يا شيخنا في كذا مباح اعمل ما تقول في كذا والله يعني ممكن ما تقول في كذا حتى الأجوبة تجدها خاوية الأجوبة خاوية لماذا؟ لأنه ما في ما في تأصيل أصلا تجد الأجوبة نفسها خاوية ابن تيمية في أجوبته نفسها طلب علم في أجوبته نفسها على السؤال طلب علم مفهوم؟ لذلك افهم هذه هذه المسألة ما صار الناس في بيب التقليد إلا لأنهم تركوا تركوا هذه السنة من حفظ الإيه؟ من حفظ المصوص لذلك أنا مثلاً رجل عامل بسألك شفتك في الشرع بقول لحضرتك بعد إذنك المسألة الفنية دي إيه حكمها إيه فإنت لك أمرين إما إنك تفتي بالحديث وإما إنك تقوله والله ينفع والشيخ فلان قال ينفع فهمت؟ إما إنك تفتي بالحديث وهذا لا يكون إلا إذا كنت أنت تحفظه ذلك الصحابة كما ذكر ابن عبدالبر في بيتجامع بين العلم وفضله قال كنا نقول أعلمنا أحفظنا لماذا؟ أنت طالب علم ناشي في الطريق بعد إذنك حضرك بتكتيه كذا وكذا هذا يجوز لأن النبيع والسلام قال كذا وكذا وكذا وانت في الحج الناس هيسألوك شايفين حضرتك مثلا أن واحد بلحية أو مش عالف ايه اهو شيخ اهو امسكه فيه مفهوم ما بتقول ايه في شيخنا في كذا وكذا وكذا والله كذا وكذا وكذا النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا وكذا وهذا الحديث رواه الامام البخاري وهذا حديث صحيح اعملوا به انت لو تعرف لو لم تعرف حديث عروه بن مدرس لازم تروح مع الجمهور فهم هذا الكلام لكن انت خالفته الحديث مين؟ الحديث عروه بن مدرس الامام الألباني رحمه الله في الحج والعمره لما اتكلمنا في الحج والعمره هل يجوز أن يلسم المحرم وجهه كده يلسم المحرم وجهه في مثلا عاصفة في طراب شريد جدا وهي صحرة في طراب شريد ممكن ألسم يعني أضع أي شيء لساما على مثلا أنفي الجواب الألباني رحمة الله عليه بيقولك إيه يقول والفقهاء على أنه لا يجوز الفجاء على انه لا يجوز انت عارف الوحيد فيما اعلم انا الوحيد اللي قال يجوز مين ابن حزم ابن حزم فقط ثاني واحد الالباني قال يجوز ان يدع ان, أن يلف به على على انفه وأتى ابن حزم بحديث وحسن اسناده الامام الالباني في المناهج الألباني بيقول قال وقد قال بعضهم هذا الحديث لم نرى أحد عمل به قال الألباني ولو لم يعمل به أحد فإن حديث رسول الله حج على كل أحد إيه لم يعمل به أحد طب الألباني لو ما كانش مع النص لازم تمشي مع الفقهاء صحيح. ابن حزم لو لازم تمشي مع كده. فحفظ يا جماعة في غاية الأهم. بقول لك لو كل يوم حتى حديث, واحد. آخر الشهر يبقى لك 30 حديث من سنة النبي عليه هل يصعب على أحد 24 ساعة يحفظ يوم حديث واحد؟ هذا ما لیکن انظر الى النهايات انظر الى نهاية في خلال, شهر. في خلال شهرين في خلال ثلاثة هيبقى معاك تسعين حديث ما انت يا ما عادت عليك شهور ما عملناش حاجة خالص واضح الكلام كده بيكون حفظ حديث الاحكام يقدم على حفظ القرآن هذه المسألة تختلف باختلاف المصالح لو أن سألني غيرك طفل صغير أقول له ابدأ بالقرآن لأنه غير مكلف أما إذا سألني مكلف فأقول له ابدأ بأحدث الأحكام لأنك صرت مكلفا فواجب عليك حفظ الحديث لأن ما لم يتم الواجب الذي هو معرفة الحكم التكليف إلا بمعرفة السنة فصار معرفتها واجب أما حفظ, حفظ القرآن لك أنت فهو مستحب وبعضهم قال فرد كفائي فكيف يقدم الفرض الكفاء والمستحب على على ما هو واجب فحفظ احاديث الاحكام هذا واجب لانني مكلف فلا بد ان أعرف حكم النبي عليه الصلاه في الطهاره هنا ايه حكمه في الصلاه هنا ايه أنا مثلا في سجود السهو احنا ذكرنا هنا سجود السهو طيب بعد ما ذكرنا سجود السهو تعرف, تعرف ما هو السجود السهو الا بعد ان تحفظ النصله دي فيه ينبغي ان تحفظ النصله فيه إذاً حفظ النص هنا واجب لأنني مكلف أنا مكلف فهمت المسألة؟ فمسألة ابدأ طلب العلم لابد أن تحفظ الكرآن أولا فإن السلف رحمة الله عليهم كانوا لا يعلمون أحد إلا إذا بدأ حفظ الكرآن فأكونوا له إذهب فاحفظوا الكرآن ثم أأتي إلينا نعم صحيح لكن هذا يختلف باختلاف باختلاف الأحوال فإن السلف الطفل حينما يحبو ويبدأ يوضع الطعام في فمه إنما يلقى عند المشايخ يلقى يلقى عند المشايخ مفهوم اما الان فلسنا كمثل ما عند ما عند السلف هنا صار عندنا أشغال أبوك أنت حينما انت ربوت ربوت ما ماذا يصنع بك اباؤنا ماذا كانوا يصنعون بنا انما يذهب بك الى المدرسه مفهوم المدرسة هذه لا تحفظك قران ولا تحفظك سنة خمسة إعداد سنة ومش عارف إيه ممكن بعض كثير من الناس لا يلتزم إلا بعد الجمعة ولا بعد ما عنده ثلاثين سنة ولا عنده خمسة وعشرين سنة خلاص بعد ما صار إيه بعد انتهاء البلوغ وانتهاء التكليف فالتزم ومن الله عليه أن يبدأ في طلب العلم طيب ما هو الواجب عليه الآن ما هنا عندنا قاعدة الأهم فالمهم فما هو الواجب عليه الآن الواجب حفظ الأحكام إين استطعت أن تجمع ما بين الخيرين؟ هو الخير كله أن تجمع ما بين حفظ القرآن وحفظ أحدث الأحكام الخير كله واضح؟ لكن عند التعارض فعند التعارض أن تقدم خير الخيرين ليس العلم أن تعرف الخير من الشر وإن ما تعرف خير الخيرين تقدمه شر الشيرين تدفعه فخير الخيرين هنا أيه؟ أن تحفظ أحداث الأحكام لأنك سرطة مكلفاً لذلك العلماء يقولون أيه؟ هل يتعلم الأصول أولاً؟ أم يتعلم الفقه اولا يتعلم أصول الفقه أم يتعلم؟ أم يتعلم الفقه؟ حدث فيه خلاف أبو يعلى الحنبالي في كتاب العدة يقول يتعلم الأصول الفريق الثاني أهل العلمي لك لا يتعلم الفقه أولاً عشان يعرف الأحكام مفهوم أين استطعت أنتاج مع ما بين الخيرين؟ ففعل، إلا إن لن تستطع فعليك أولاً أن تتعلم مبادئ الأحكام التي تصحح بها طهرتك، تصحح بها صلاتك، تصحح بها إذا كنت بائعاً أمر البيوع، ثم إذا أردت أن تشرع تكون طالب علم، تتعلم وتنفع نفسك وتنفع أمتك، فواجب عليك أن تعلم الأصول لأنك لا تعرف مراد الرسول إلا إذا تعلمت الأصول، صحيح هذا؟ ستعرف أن هذا عام يراد بيه خاص ولا خاص يراد عام ولا مجمل مبين ظاهر مؤول واجه مستحب محرم مكروه مباح هتعرف الكلام ده منه إلا من علم علم الأصول علم الأصول ده يرتب لك ذهنك يخليك كده بدل من أنت مضطرب يخليك ماشي على طريق مستقيم مفهوم هذا الكلام يبقى المسألة هذه هي تختلف باختلاف الشخص نفسه فهي فات وليس حكما جاءني طفل صغير مثلا أقول والده يقول لي سمع على ذلك بالموتون الصغيرة جدا يحفظها القواعد الأربعة الأصول الستة الأصول الثلاثة مفهوم يحفظها ابدأ معه بالحفظ الحفظ مع الطفل يصير معه إلى أن يمت ذلك الشيخ المعسلين رحمة الله عليه قال إيه في الشرح الممتع قال وها نحن قاربنا الموت وما صار في صدورنا إلا ما حفظناه في صغرنا شوف ما صار في صدورنا إلا إيه ما حفظناه في في صغرنا طلب العلم يعني حفظ مفهوم هذا الكلام ولا يكون هذا إلا إذا كان أصلا عندك عندك أنت دافع عندك أنت هم عندك أنت هدف مفهوم ولكن عليك بإيه بالتؤدة عليك بالتؤدة قال يحرم لها من المقاط ومن كان في مكة خرج إلى الحل من كان في مكة خرج إلى إلى الحل هذه المسألة إحنا إحنا, احنا ذكرناها وذكرنا بأن الصحيح أن أهل مكة يهلون من, من مكة في الحج أو, أو العمر ومن فصل فعليه الدليل لأن النبي عليه الصلاة قال وأهل مكة يهلون من, من مكة من فصل أن أهل مكة في العمر يخرجون للحل فعليه الدليل فإن قال قائل الدليل أن عائشة لما كانت في مكة فأرادت العمر فقال النبي عليه الصلاة والعبد الرحمن بن عاوف يُخذها إلى الحل فالجواب أحسنت أن عائشة أصلا ليست من ليست من أهل مكة وإنما صارت من أهل من أهل مدينة كيف من ليس من أهل مكة وهي مولودة في, مولودة في مكة وقال نعم هي مولودة في مكة لكن بعد أن هاجرت صارت دار المرء هجرته بدليل أن النبي المولود عليه الصلاة والسلام وهو مكي مفهوم النبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتي إلى مكة كان يقصر علي عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال صليت في منى قال صليتها هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان واداكر ركعتان فلو كان مكه هنا دار البلد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مفهوم فاهل مكه يهللون من من مكانهم انا بيتي في, في بيتي نفسه انا لو مكي ما في بيتي في هذا البيت اللي انا الان فيه اغتسل ثم اكلم بيك اللهم بعمره واخرج الى الحرم كيف هذا بسهوله نعم يريد الله بكم اليسر ولا بكم العسر قليس عثمان ان هذا الدين يسر لكن ان هذا الدين يسر بايه بنصوص بادله مش بهوى قال ويسعى ويحلق ويقصر وهي مشروعه في جميع السنه لكن الحلق هنا له ايه الحلق هنا افضل وهي مشروعه في جميع السنة مشروعه في اي العمره مشروعه في جميع الايه في جميع السنه لا يظن النظام ان في مثلا عمره اسمه عمره رجب عمره اسمه عمره رمضان عمره اسمه عمره المولد عمره اسمه مش يصح العمره في مدونه ذلك لا. لكن هذا من احداثات اصحاب الشركات حتى عمره المولد هذه بدعه هذه هذه الاضافات هذه اضافات مبتدعه نعم العمر في رمضان لها فضل لها فضل كبير مفهوم نعم العمر لا فضل لكن ليس هناك تقييد عمرة المولد عمرة المولد طب من الذي أدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام أولد في هذا الوقت فهذه اضافه إيه؟ إضافة أيضا مبتدعة لكن يجوز قبل ذلك يجوز بعد ذلك نقف عند كتاب كتاب النكاح بارك الله فيك جزاكم الله خير سمحوني ليس لا لأستطيع الأكمال